أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنُ وَلَدًا اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا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 شق الأرض وتخر الجبال هدى دعول الرحمن ولدا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا وما ينبغي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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم ان الذين امنوا وعمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين